ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يديه الله فلا نظيمه ومن يظلم فلا هالينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يردوا فقد فاز فوزا عظيما فالا متواعدون لاتاتون ان في 200 سؤال وجواب في الاعتقاد وخاصة في مثل هذه الأيام ينبغي على, على المسلم أن يفهم اعتقاده وأرجو من الإخوة كل من كان معه هاتف أن يغلقه أو يعمل مط أعمل صمت أرجو في هذه الأزمنة أن يفهم المسلم اعتقاده. يقول في السؤال الثالث والثلاثون بعد المئة قال ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة طبعا بعد ذلك أرجو للإخوة أن يكون كل أخي معه المتن وأنا على علم الإخوة معهم متن سؤال في الاعتقاد لكن لعل الكثير ما كان يعرف أن اليوم في هذا المحر يقول هنا ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة رؤية الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بها جميعا هذه من أعظم المنى من الله عز وجل على عبده المؤمن أن يرى ثانيا أن النبي عليه السلام سماها لذة وكان يسأل النبي عليه السلام ربه يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ثالثا أن أعظم نعم لأهل الجنة أنهم يرون ربهم فبارك وتعالى عز وجل سبحانه ذكره. هذه من أعظم المنى والنعم لذلك حري كما يقول ابن القيم حري بمن نفاها ألا يزوق لذتها لأن المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صيح الإمام مسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لن تروا ربكم حتى تموتوا إذن رؤية الله عز وجل إنما لا تكون في لا تكون في الدنيا لما لأن الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار دار ابتلاء ودار امتحان دار اختبار، لذلك كانت أول صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، إذ لو أن الناس كلهم كشف الله الحجاب ورأوه جميعا، إذن لبطلة حكمة الابتلاء، مفهوم هذا؟ لذلك أول صفة قال الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب وفي صحيح الإمام مسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون القمر وفي رواية هل ترون الشمس ضوحا ليس بينها حجاب وفي رواية ليس عليها سحاب قلنا نعم قال فإنكم ترونه كذلك يعني بوحا القمر مكتمل وليس هناك أي سحابة أي شائبة أمامها مفهوم؟ طيب هل هذا تشبيه الرب بالقمر أو الشمس؟ واضح؟ هل هذا تشبيه المرئي بالمرئي؟ إنما تشبيه رؤية برؤية لا المرئي بالمرئي مفهوم هذا تشبيه رؤية برؤية أي أنك كما ترى الشمس واضحة هكذا ليس دونها سحاب هذه الرؤية مفهوم إنكم ترونه كذلك نسأل الله عز وجل أن يمن علينا به إذا هذا يسمى تشبيه رؤية به تشبيه رؤية برؤية لا تشبيه المرئي به لا تشبيه المرئي بالمرئ واضح كلام هذا يعني مثلا هذه مسألة عقادية النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم وقف على المنبر يوما فقال إن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض بيمينه كما قال تعالى والسماوات مطيات بيمينه ماذا يطيب السماوات بيمينه وقبض النبي عليه الصلاة والسلام بيديه هكذا واضح؟ ثم يهزهن يقول أنا الملك ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون واضح هذا طيب هل هذا تشبيه أو تكييف معاذ الله من النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة هذه مسألة معقدية طيب ما الجواب عنها ما الجواب عنها في صحيح الإمام مسلم جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة فقال يا محمد نرى في كتابنا أن الله يضع السماوات على إصبع وعمل صبع كذلك واضح والأرضين على إصبع وفعلها كذلك نفهم هذا والطربة على إصبع وفعلها كذلك فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر واضح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وعمل كده. مفهوم هذه المسألة فيها حوالي بتعسيث الأحديث وأثار عن الصحابة بل أثار عن الأئمة كالإمام مالك هل حينما يفعل مثلا هكذا يقبض بيمين أو حينما أقر اليهودي حينما فعل هذا إن الله يضع السماوات على إصبح ويعمل كذا واضح وأن النبي صلى الله عليه وسلم وما وما أنكر عليه ما حل هذا الإشكال؟ الجواب في كلمة واحدة. لا لا لا أقصد واحد. قبض هكذا فعل هكذا انت انت. هذا يسمى إثبات صفة لا إثبات كيفية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت صفة القبط، لكن ليس إثبات كيفية قبط. حينما تبسم أمام اليهودي، إنما أقر على إثبات على أن اليهودي يكر بإثبات صفة صفة الأصابع، لا كيفية الأصابع. واضح الكلام كده لا كيفية، لا كيفية الأصابع. إذن هذا إثبات إيه؟ اسمه إثبات اسمه إثبات صفة لا إثبات كيفية خلاص حل الإشكال مفهوم هذه المسألة؟ يبقى ستجد النصوص في هذه المسألة بل إن ممكن تقول النبي عليه الصلاة فعلها لا أبي هريرة فعلها وقبض بيمينها كذا مفهوم؟ فهل هنا الصحابي بيثبت كيفية؟ الجواب إنما هذا إيه؟ إثبات صفة القب لا إثبات أن الكيفية كالكيفية. مفهوم هذا؟ إذا نثبت إيه؟ صفة قبض هنا والسماوات مطويات قال النبي عليه الصلاة والسلام يقبض السماوات بيمينه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إثبات, إيه؟ إثبات صفة واضح صفة القب صفة فعل لكن ليس الكيفية كالكيفية. مفهوم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس إن الدجال أعور وإن ربكم ليس ليس بأعور مفهوم؟ وفي مسألة في إثبات العينين ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأبو غير يفعل هكذا إثبات صفة عين لا إثبات كيفية وكيفية مفهوم؟ هل لله عز وجل كيفية الجواب نعم نعم له كيفية لكن لا تعلمها واضح هذا ينزل ربنا في سلسة الأخيرة من الليل لها كيفية ولا لا ما انت لو قلت ليس لها كيفية بقى هتعطب. مفهوم لكن لها كيفية لكن انت لا الكيف مجهول واضح في المسألة كده اذا له كيفية لكن الكيفية مجهول لمين لك انت لأن النبي لم يخبر بالكيفية وضعت المسألة كده إذن له كيفية ولا لا القبض له كيفية النزول له كيفية لكن أنت لا لا تعرفها من هنا قال مالك الكيف إيه الكيف مجهول مجهول لمين لك أنت مفهوم لكن لو نفيت أصل الكيفية مطلق الكيفية يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ أنت كده عطلت الصفة مفهوم إذن كل النصوص أنا مش عايز أذكر لك النصوص لا القاعدة واحدة تكفي كل كل النصوص التي جاء فيها مثل هذا كما ذكرت لك إنما هذه إثبات إيه؟ إثبات صفة لا تشبيه الكيفية بالكيفية واضح المسألة؟ يعني لا تقول مثلا إذن كيفية رب العالمين أنه يقبض هكذا لا, لا تقول هذا الكلام واضح؟ لا تقول إيه؟ لا تقول هذا الكلام لأن هذه الأحاديث إنما تثبت شيئا واحد هو إثبات إيه؟ إثبات الصفة لا تشبيه الكيفية بالكيفية وضح الكلام طيب. إذن اعتقاد المسلم ما كان عليه الصحابة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة لعباده المؤمنين وأما المشركون فإنما لا يرون ربهم كما قال الله عز وجل كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عرب بهم يومئذ إذن إيه؟ يوم إذن لمحجوبون. قال قال تعالى وجوه يومئذ إذن ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة. وهذا واضح جدا أن النظر عدي بإله وجوه يومئذ إذن ناظرة إلى ربها ناظرة. فمحل العين في أين؟ في الوجه واضح؟ فبين رب العالمين أن هذه عدت النظر هذا عدي بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة الجماعة الأشاعرة يقول لك إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها منتظرة لأنهما في الأصل ينفي الرؤية ينفي رؤية رب العالمين وأنا يعني الواحد مش قادر كيف هذا الكلام؟ ده من أهل العلم من جعل هذه المسألة حكماً على المعتزلة بخروجهم من العلم الإسلامي ليه؟ لأن هذه المسألة لا تأويل فيها، لأن المسائل التي يتأول للمرء فيها كسماء، لأن التأويل داخل لا في العزم الجهل. صحيح هذا؟ لكن ما كانت تأويل صحيحاً؟ يعني المسألة فعلا دخل فيها تأويل لكن إذا كان الأمر واضحا لا يسلم لتأويل من قال أنا تأولت مفهوم من هنا طوائف من أهل العلم أخراجة معذزلة من, من أهل الإسلام لأن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة قال ابن القيم رحمه الله وفي القرآن أكثر من ألف آية تبين أن الله يرى يوم القيم حتى جعل كل آية فيها لقاء عبده المؤمن العبد بربه تتضمن الإيه؟ تتضمن الرؤية واضح الكلام قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسن الجنة والزيادة قال النبي عليه السلام في سنن الترمذي قال والزيادة هي رؤية الله عز وجل قال وقال تعالى في الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أولياؤه وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربعة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا أي هذا القمر يبقى كما ترون ده تشبيه إيه؟ رؤية برؤية للمرئي بالمرئي ما فهم هذا الكلام؟ أنا بقول لك إيه؟ أنت هتروح هتقابل بكرة فلان يعني أنا أشوفه شايف الحيطة دي؟ ها هل في أي حجاب بينك وبينه؟ لا أقول لك هتشوفه كالرؤية دي هل تشبيه المرئي فلندا بالحيطة ولا تشبيه الرؤية بالرؤية أي كما أنك ترى هذا الحائط واضح مفهوم ستراه هكذا مفهوم الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته يعني لا يحجب أحد أحدا في رؤيته يعني مثلا ممكن عشان تشوف مثلا حد في الدنيا تقولي تبتعالي كده شوية عشان يشوف مش عارف فلان تبتعالي انت كده شوية يا جماعة انتم مقفلين علي لا لا تضامون في رؤيت نسأل الله هزاله فاين استطعتم قال لتغلبوا انتبه بقى اللي جاي بيقول ايه فاين استطعتم احنا قلنا بكده ان حرف الفا ده ايه حرف الفاء إذا جاء ما بعده علة لما قبله حرف الفاء ما بعده علة لما قبله واضح؟ اضرب هذا الولد فإنه سرق يبقى فإنه سرق الفاء هنا جاء ما بعدها تبين إيه؟ هو ضربه ضرب وظهر الكلام قال النبي عليه الصلاة بعد أن بين الرؤيا قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا إذن المصلي بشارة له أنه يرى ربه يوم البيان صح الكلام كده طيب فلماذا خص النبي الفجر والعصر لأهمية الفجر والغص. واضح الكلام؟ إذا الحديث ده يبين كلا الأمرين. الأمر الأول رؤية الله عز وجل. بس الله عز الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بين واضح السبب الموصل إلى رؤيته يوم القيامة سبحانه وتعالى. فقال له فإن استطعتم ألا يغلبن ثم ذكر صلاة قبل طلوع الشمس الفجر مفهوم وقبل غروبها صلاة صلاة العصر مفهوم تلاحظ أن النبي عليه الصلاة يؤكد على كلا على كلا الصلاتين من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر مفهوم هذا الكلام طب ليه أي لأهمية الفجر وإيه لأهمية الفجر والعصر لأن في وقت العصر بيبقى الإنسان إيبقى في شغل مثلا أو مشغول أو تعبان أو مش عارف إيه والكلام ده فممكن ينشغل في وقت الفجر بيبقى نايم مفهوم هذا الكلام فالعبد المؤمن هو الذي سيقوم ليصلي إذن الصلاة هذه طريق إلى رؤية رؤية الله عز وجل سبحانه وتعالى مفهوم طب فلماذا خص الفجر والعصر لأهمية الفجر والعصر إذن ال الذي لا يصلي هل ينظر الله إليه هل يرى ربه يوم القيامة الجواب الجواب يبقى فهمت هنا حرف الفاء ما بعده إيه؟ علة لما قبله وضع الكلام قال وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئ بالمرئ، واضح الكلام كده؟ الكلام ده كلام الطحاوي، الكلام ده إيه؟ كلام الطحاوي في معتقد الطحاوي، معتقد الطحاوي، واضح؟ وكلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وفي اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله عليه على المعطلة الجهمية. من كتب كده. اجتماع الجويش الاسلامية على المعطلة الجهمية. انه قال بعد ان سأخذ الحديث قال وهذا ايه تشبيه للرؤية بالرؤية بالم... تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئية واضح هذا الكلام فهذا كلام الطحاوي كلام من القيم والشيخ ما عازاش على فكرة كثير قال كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان حينما تكلم الله عز وجل فقال كأنه سلسلة على صفوان الصفوان اللي هو الحجر الأملس الحجر عارف أنت الرخام أملس كأن سلسلة إيه؟ وضعت عليه ده تشبيه إيه سماع بسماع أو المسموع بالمسموع يعني هذا كأنه كلام الله عز وجل الجواب الجواب لا فكرين قاعدة لا يستلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يوافقه في جميع في جميع الخصاد بل ولا في أخص بل ولا في أخص الخصاد بل يكفي أن يشترك معه في في خاصلة واحدة كمثل ما قال النبي عليه الصلاة في صحيح الأمام البخاري في بدء الوحي حينما قاله ايه؟ وأحيانا عن الوحي جبريل يأتيني كمثل صلصلة الجرس أي من جهة قوته لا من جهة أنه كنفس الجرس نفهم الكلام كذا؟ قال وهذا تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع فعلى الله أن يشبهه أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلق، وتنزه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا أي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تله هذه الآية للذين أحسنوا الحسنة أي الجنة والزيادة وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول منظومة للشيخ حافظ حكمه خمسة واربعين حديثا عن أكثر من سلسين صحابي ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسأل الله تعالى العفو والعفيع وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين إذا النظر إلى وجه الكريم سابت بالقرآن واضح وسابت بالإيه بالسنة وهذا عليه إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفوه. ولم يقل الصحابة كمثل ما يقول الأشاعر اليوم كما يعلمونهم في الأزر يقول يرى لكن ليس في مكان لا يقل يرى بأنه فوق أو أمام أو خلف إنما يرى لا في جهة لا في جهة يبقى أي يبقى هذا لا في يبقى هذا لا يورى مفهوم هذا قال السؤال الرابع والثلاثون بعد المئة قال ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى ما تعرف الشفاعة من جواب طلبه كلهم، صحيح، توسط الغير في في جلب، في دفع ضر أو جلب أو جلب خير، هذه يسمى هذه يسمى شفاع في الإجماع، طيب، الشفاع التي يتكلم فيها هنا أي شفاعة في النبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم القيامة مفهوم هذا؟ لكن هل يقال أن مثلا يذهب إلى صاحب ضريح فيقول يا فلان اشفع لي يا حسين يا سيده اشفعي لي يوم القيامة وأنت عرفت أن الشفاعة هي توسط توسط الغير لدفع ضر أو جلب أو جلب خير فيقال أن هذا لا يملكها أصلا وإنما الشفاعة قال الله عز وجل قل لله الشفاعة الشفاعة جميعا فما الدليل على أن فلان هذا صاحب الضريح يملك يملك أن يشفع لك واذكر له قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فإذا كانت الشفاعة لله جميعا فما الدليل على أن الله أعطى فلان شفاعة خلاص انتهت المسألة مفهوم الكلام؟ بل أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لن يشفع ابتداء إلا أن يأذن له ربه قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامل لم يكن يفتح عليه بها من قبل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول اي ربي اي ربي امتي اي ربي امتي إذن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يملك الشفاعة لكان ذهب فشفع ابتداءً صحيح؟ ولكن بعد أن أذن له إيه؟ ربه لذلك الشفاعة لابد لها من كلا الشرطين الآية إيه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن هذا الشرط الأول إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى تخيل وكم من ملك في السماوات يعني حتى جبريل لا يملكها، واضح إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني الشافع وعن وعن المشفوع فيه، فهم هذا؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال شفاعتي لأهل الكبائر من من أمتي وهذا الدليل على أن فاعل كبير ليس بكافر، فهم؟ فيأتي الخارج ويقولون لا هذا الحديث لا يثبت طب لا يثبت ليه؟ لأنهم أصلا يكفروا فاعل فاعل كبيرا وهذا لازم أي إنسان هيبتدع بدعة لابد وأن يتطرق إلى بدع أخرى لا حصر لها لأن البدع لا تقف عند حد وإنما ستسلم مفهوم؟ هو لما قال بأن الفعل الكبيرة كافر واضح الكلام كده؟ طيب فاعل الكبيرة كافر طب والنصوص التي فيها الشفاعة هذه نصوص تقف امامنا شفاعات الاهل الكبائر من ائماتي طب هنعمل ايه يبقى اقرب رد ايه لا تثبت وقد يكون في صحيح البخاري وقد يكون في صحيح الامام مسلم خلاص لا يثبت هكذا ضربة لازم واضح الكلام كده هذا ايه لا يثبت طيب يا جماعة الشفاعه التي في الاحاديث وفي الايات وكم من ملك في السموات لا تبلغن شفاعتهم الى شيء الا يأذن الله لماذا يشاء إلا من بعد يأذن الله من يشاء ويرضى إذن الله سيأذن واضح. ويرضى وبالطبع مش هيأذن لكافر ومشرك أو يرضى عن كافر ومشرك صريح الكلام ولا لا؟ إذن هناك عصا سيأذن الله عز وجل في الشفاعة ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه ويدخله الجنة ما أنتو قلولنا يعني وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد يأذن الله من يشاء ويرضى منزل الذي يشفع عنده إلا بإذن، إذن فيه، إيه؟ إذن فيه شفاعة هنا. طب أنتم الخوارج دلوقتي بتقولوا ما في، ما في شفاعة الأهل الكبائر، لأن عندهم دخول من دخل النار لا يخرج منها، لأن فيه شفاعة ابتداء لأناس قبل أن يدخلون النار يدخلوا الجنة، ولأناس قد دخل النار سيخرجون منها ويدخلوا الجنة. كل النصوص دي هتودوها فين، وكل الآيات دي هتودوها فين. صح ولا لا؟ موقف محرج جدا يعني الآيات دي هتودوها فين أنا لما بقعد أسمع الجماعة بتوع علماء عمان الإباضية مفهوم؟ فهم لهم الأسئلة بي يعرفوش خلاص يبضلوا فين إلا بقى لو واحد فهم يقول لك لا أصل الشفاعة اللي في الآيات واللي في الأحاديث يعني رفع درجات رفع درجات في الجنة لكن ليس لإخراج أحد من النار وليس لشفاعة أحد فعل كبيرة وضعت المسكلة كذا ده رفع رفع درجات شوف يطردوا يضيعوا كل هذه النصوص التي إيه التي في القرآن والتي في والتي في السنة ويقفوها على إيه على رفع على رفع درجات رفع درجات دي شيء من الشفاعة لكن ليست هي كل ليست هي كل الشفاعة. واضح كلا؟ إذن يحصروها في إيه؟ في هذا طب النصوص دي يا جماعة؟ يقول لك لا إلا الحديث دي كلها اضرب عليه. ارمي بيها عرض الحاط. لازم. كل من ابتبع بدعة كلمة ابن القيم. لا بد وأن تقوده قصرا إلى بدع لا حصر لها. إلى بدع لا حصر لها. ودي عليها أمثلة بكرة جدا. ما هو؟ شوف الأشعرة لما قالوا إيه؟ يرى عشان يخلفوا بس المعتزلة. لكن لا لا يرى في جهة. لا يرى؟ لا يرى في جهة. طيب وجوه يومئذ النظرة إلى ربها نظرة إنكم سترون ربكم. طيب تعملوا في حادث أحد. ها سترون ربكم يقول لك إيه؟ أحد. شوف أحاديث البخاري ومسلم يقول لك لا ما هو لازم ما هو يئم يرجع وده صعب جدا كلما توغل الإنسان في مخالفة كلما صعب عليه الرجوع منها زي ما هيجلنا كده في التفسير ان شاء الله غدا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الصحابة كانوا يرغبون في إيه في إسلامهم كانوا يرغبون في إسلام في إسلام اليهود مفهوم فالله عز وجل قال هنا الهمز السفامستنكاري يعني أتطمعون يعني الطمع هو الرغبة الرغبة الكاملة يرغبون رغبة كاملة أن يدخلوا لإيه الإسلام فالله عز وجل بين أن هذا مانع من هداية الله لهذا العبد انه يسمع ويعرف ويحرف بعد ما عقل الكلام مش ممكن هذا يهتدي أفتط معون وضع هذا الكلام لذلك يجي النصوص دي كلها تعملوا ايه اللي في صحيح ابو الخير هو مسلم وعنده أصحاب السنن وعنده يقول لك كلها احد ما هيعملوا ايه ما عندهمش ردود كل من يتدعى بدعة لابد أن تقوده كسرا اليه بدعم لحصر لها مفهوم؟ لما جيه يقول لك النقل بغير عزو ساركت الطبيب ابن حرامي وابن القيم وابن كثير في مقدمة تفسيري لما نقل كثير من أصول التفسير عن ابن دايمية كان ايه امشي بقى بالقعدة فين؟ يا ام يرجع يا ام يقول عنهم سركوا حرامي وتقالت وتقالت وسمعتوها واضح الكلام طيب لما يقول وينكر كلام ابن تيميه وما يعزوش يبقى ده كذاب لانه اخبر بخلاف الواقع يبقى ابن كثير وابن تيميه لما بيمكن ابن حزم وابن القيم عن ابن تيميه وابن كثير عن ابن القيم وابن تيميه وابن رجب كذا يبقى دول اسمهم اهو لازم تاخدها معاك يا اما ترجع يا اما تقول يبقى كانوا كذابين طب الكذاب تاخد منه علم اهيه? امشي معاي بقى واحدة واحدة بقى. لابد وان تقوده ايه? كسرا. لازم. قسرا. الى بدع ايه? لا حصر لها. مفهوم? يجي يقول لك لا احنا توبنا الى الله ما بنقولش الكلام ده. طب بتقول النقل بغير عزه. ليس بسرقة? لا يقول لك سرقة. يما لك توبت من ايه? لازم. خد معك بقى كل بدعة قامت الى ان يرس الله الارض ومن عليها. لذلك عمرو بن سلمة لما ذكر الحادثة التي وقعت في المسجد إني حادثة مسلة شعرية إني رأيت أقواما أن يسبي كل رجل لهم سبحوا مئة لهم مئة كبروا مئة مفهوم عمرو بن سلمة بيقولي بيقول فوالله الذي لا إله غيره رأيت أكثر هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان شوف الأول كانوا فين كانوا بيعملوا بدعة إيه بدع زي بدع السمحه كده اهو بيقول له واحد قاعد كده وجنبيه صفين يقول لهم سبحوا 100 وقعد قدامهم كده شوية حجاره عاملين زي بتوع الزباله اللي ايه اللي بيجيبوا الزباله هنا ويحطوها هنا ما بيشيلوش حاجة مفهوم يروح جايبين سبحوا 100 يروح جايبين الحجاره سبحوا سبحان الله هللو 100 لا إله إلا الله, إلا الله. كبروا مئة؟ لا اله اكبروا 100 الله أكبر الله خلصناهم هنا يروح جايبينهم هنا ابو موسى الأشعري شاف القصه دي آخر الأمر عمرو بن سلمة كان صغير قال والله رأيت أكثر هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان عارف النهروان؟ معركة الخوارج حينما قاتلهم علي بن أبي طالب حتى قال ابن كثير كأنهم لهم موتوا فماتوا شوف كانوا فين؟ في المسجد بقوا فين؟ ها؟ بيقتلوا الصحابة بيقتلوا الصحابة فهمت المسألة؟ لذلك البربهاري شرح السنة قال واحذر صغار البدع فإنها تصير فتعود كبار لازم ما بتقفش عند حد ما بتقفش عند لا تقف عند حد أبدا مطلقة مش ممكن لا تقف عند حد واضح شوف كثير من الغوارق وغيرهم كانوا في ايه دلوقتي تشوفهم في ايه ممكن ترى إنسان كان في كذا وبعد عام أو سنين ظل يتوغل في هذه البدعة حتى قد تخرجه عن الإسلام مطلقا واضح هذه هي البدعة المخالفة لا تقف عند حد حتى تقف أنت فترجع ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وهذا كلام عام في كل بدعة لكن خص الخوارج لأهميته قال يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمية. ثم. ثم لا يعودون. ثم ايه? صعب جدا ان رجلا دخل في مخالفة او بضعة ان ايه? ان يخرج معك. يعني مثلا ايه? خلي النقل وغير عزه ساركة. طب حكم الساركة. كبير. صحيح كده? طب بتقول انها كبيرة? يقول لك لا. طيب اقل شيء انك تقول ايه? حرام طب انا مثلا بقول ايه سيان بالجواز كما يفعل ابن ثامية وابن حزم ابن القيم الشيخ عبد المحسن العباد مثلا افتى بذلك الشوكاني رحمة الله عليه كثير جدا وانتوا في الدروس بنبين المسألة لك طب حكم من يقول بجواز الحرام ما ترده يبقى استحل المحرم وحكم استحلال المحرم كفر يبقى احنا عملنا ايه يقول لك يبقى انت وقعت في كوف ما هو شوف ماشيه كده امشيها كده وقعته في قبر طب واقمتم علينا الحجة ولا لا طب حكم من اقيم عليه الحجة في استحلال محرم كثر. ما امشي كده بقى ما هو مش كده ما هو بيقول لك ايه اصل هو بيقول لك نقل وما قالش ده كلام فلان يبقى ده كاذب يبقى بينسبه لنفسه طيب كاذب شوف ده لازم ده لازم الكلام واضح ده لازم الايه لازم الكلام يبقى ده كاذب غض النظر عن ايه هو تعريف الكذب دي دوره لوحدها هنعرفها ان شاء الله نفهم الكلام طب ده كذب يبقى طيب الكذب حكمه ايه ردوا انتم معايا كده واحده واحده ثم مالكم في ايه جعانين مش معايا واحده واحده كاذب حكم الكذب ها حرام. حدث فيه خلاف. هل هو كبيرة رواية لإمام أحمد. كما ذكر ابن الكاين في مدارج السلكية. خلاص حرام مشاول كبير حرام. طب حكم من يحل الحرام. دي, دي حاجة ثالثة يعني. يعني حكم من يقول الكذب حلال. هون تجوز النقل غير عز وهون سيان يجوز ان تنقلوا يجوز. يبقى حكم استحلاله. كفره طب انت خلق ادي المرتبة الرابعة بقى. طب انت اقمت على الهج انا همشي معكب اقمت على الهج يبقى تحكم على الهج فكروني بالشيخ الالباني لما كان بيتكلم في الغلو وعاقبته، فبيقول ايه ذهب شيخ من اهل الغلو الى رجل في بيت وخلع نعله فلما جلس قام ليخرج فنظر إلى غلام البيت أنه لم يستعد له نعله يعني النعل كان ايه؟ كان وشه للبيت لا المفترض أن أنا خارج وأنا راجل عالم المدينة لو كان عالم البلد عالم البلد فالمفترض أنت تعدل لي ايه؟ تعدل لي الشيبشو عشان يلبسه وأمشي على طول قال لك فما عدلش الشيبشو إذا هذا منه أنه لا يبقر اهل العلم اتنين عدم توقير super العلم اذن لا يبقر العلم ثلاثة عدم توقير العلم اذن لا يبقر السنة اربعة فعدم توقير للسنة اذن لا يبقر الرسول خمسة لا يبقر الرسول اذن هذا كافر فحكم على الغلام بتاع البيت قال بعد ما اذكره شربه قال له روح كافر كافرهمش ثم هشوف المسألة هي ايه المسألة مش هكذا نسأل الله صلى الله عليه وسلم اذا اهل البدع من الخوارج والمعتزل وغيرهم حينما نافوا الشفاعة طب النصوص دي يعملوا ايه فيحرفوا فيها ويطردوها ويقول لك لا ده ما حدث احد ووالى اخر زي ما نفوا العلو لله عز وجل نفوا صفة العلو لله عز وجل طيب حديث الجاري أين الله في السماء حديث أحد يعني لا يعتبر بي واضح الكلام كده ما هذا الكلام يبقى شوف كلمة ابن القيم رحمه الله عليه كل من يبتدع بدعة لابد الكلمة دي قالها في مقدمة كتاب شفاء العليل في مسائل القدر لابد وأن تقوده كسرا إلى إيه إلى بدع لا حصر له مش هيوقف قال قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء أما تسمع الكلمة دي وتيجي تسمع الجماعة اللي في الأضرحة السيدة زينب والحسين ومش عارف مينهم ما فعله يا سيد؟ ما فعله يا سيد؟ ما فعله يا كده؟ إذن حكم من طلب الشفاعة هنا حكم الفعل ماذا؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة لكنهم جهلة ينبغي أن تعلموا الناس هذا شرك ماذا؟ أكبر مخرج من الملة. ليه؟ طب ليه شرك أكبر؟ الجواب هل نتكلم في توحيد؟ ليه شرك أكبر خير؟ لإني تعريف الشركة هو، ما هو؟ تسوية غير الله، بالله في شيء من خصائص والشفاعة من خصائص سبحانه وتعالى. إذا تطلب منه فأقول اللهم شفع في نبي، توحيد في الشفاعة، مفهوم؟ لكن أقُلُبها من فلان هذا، إذا أنا جعلته شريك، شريك مع الله سبحانه وتعالى. قال ليس لأحد فيها شيء فقال تعالى قل لله الشفاعة أي قل يا محمد وخذ بلك هنا في تنبيه اللهم قال ولله الشفاعة جميعه لماذا هنا قال الله ما الحكمة أن قال قل وممكن الآية لله الشفاعة جميعه صح لماذا قال ما الحكمة قل لله شفاعة جميعه لأن قل هنا فيها تنبيه قوي ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة لا يملكها هو وإنما هو مبلغ أن لله إيه الشفاعة جميعا. وضح شوف التنبيه الكلمة إيه قل قل لله الشفاعة جميعا. كمثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا قل فلا يصرف للنبي شيء من العبادة مفهوم؟ بل إن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عبد واضح؟ فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكما ذكرت لك في صحيح البخاري من حديث أبو رير أن إبراهيم خليل الرحمن نفسه لا يملك الشفاعة لأبيه لا يملك الشفاعة لأبيه حتى قال الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين خلاص انتهت النساء قال وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى الله لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وإيه؟ وقال صواب وراضي له قول قال لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وشوف أتى باسم الرحمن في يوم القيام ما قال مثلا الجبار المتكبر فهم إنما أتى باسم الرحمن شوف في آخر سورة عامة رب السماوات الأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون من اختار واضح لا تسمع إلا همسة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولة طيب ما الحكمة خد بالك بتلاقي يعني وانت بتكرق القرآن كذا كيف عند المعاني في غاية الأهمية لما اسم الرحمن في يوم القيامة كي تطمع في رحمته ولا تقنط شوف يعني في يوم القيامة مقرون به اسم ليه تجد كثير جدا وانت بتقرأ القرآن عن يوم الحساب عن يوم القيامة ستجد مقرون اسم ليه اسم الرحمن ما هنا ليه معنى وأنت تعلم أن الله عز الله أنه ليس في القرآن حرف حرف بغير معنى كل حرف الكونان له حكمة ده حرف الفاء كما ذكرنا له كام معنى فلما اسم الرحمن جاء هنا تأمل قال وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص وأما غيرهم فقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع إذن الشفاعة المنفية إنما تكون عن المشركين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين واضح فالشفاعة إذا جاءت منفية إنما هي عن عن المشركين إذا الشفاعة كسماء مسبتة وشفاعة منفية الشفاعة إذا جاءت منفية إنما تأتي عن عن المشركين والشفاعة إذا جاءت مسبتة واضح إنما هي للموحدين ولا بد لها من ولا بد لها من شرطين أفو. لذلك الذي ينفي الشفاعة هم من الخوارج والمعتزم. لذلك كان في برنامج كان مصطفى محمود. مصطفى محمود العالم بتاع النمل والنحل والكلام ده. مفهوم؟ كان بينفي ليه؟ كان بينفي الشفاعة. ويجيب الآيات. أنا عادة أسمع. ويجيب الآيات. شوف يقول لك سافر وعامل وعالم هنا وعالم هنا وعالم هنا. وهو عامي في العلم الشرعي لذلك ابن القيم يقول في كتاب مفتاح در السعادة يقول إذا أطلق العلم في القرآن والسنة فإنما المراد به العلم الشرعي يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أُوتوا العلم واضح يبقى العلم إنما هو المراد به العلم الشرعي وكل عالم فيما دون العلم الشرعي عامي عند علماء الشعوب عوام عالم المريخ وعالم مش عارف الفضاء ويعودوا يروحوا في الفضاء ويعودوا في الفضاء ويطلعوا الفضاء وهنسكن في الفضاء ونكل في الفضاء ونشى في الفضاء ولا في الفضاء هم علم عاشين في الفضاء طب ده علم ينفع ولا جهل يضر دا علم ينفع ولا جهل يضر وقال واحد بعيت لي سؤال بيقول لي هو فعلة الفراعين كانوا يستخدموا الجن في السحر وعشان المقابر بتاعتهم وت قلت له سؤالين قلت له كلمتين هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر وسالعم ينفع كثيرا صح كده الكلام تسأل عن ايه الشيء اللي انفعك في دينك ما فهم هذا الكلام هو شكل الجن يغلط الشيء وانشرته ان شاء الله ايه شكل ما تسأل عن حاجة ما عن شيء عبادة عقيدة. اسأل عن شيء دي. إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. من حيث لا ترونهم. الله طب ما هو حصل كذا. آه دا على صورة التي شكل فيها. على الصورة التي شكل فيها. ليست الصورة التي خلقه الله عليه. نفهم؟ يقول لك في صورة في شفن الجن مش عارفة. ليست الصورة التي خلقه الله عليه. كمثل ما تشكل لأبي هريرة. واضح الكلام هذا ففي علم ينفع والجهل به يضر وهناك علم لا ينفع واضح. والجهل به لا يضر أما علم العقيدة والثقر علما ينفع وجهله يضر في الدنيا والآخرة قال الشيخ هنا وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يبدأ بشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاء من أهل التوحيد دفع واحدة بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة فيحد لي حدا إذا النبي عليه السلام لا يملكها قال ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حد إلى آخر حديث الشفاعة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا خالصا من قلبه وهذا نوع عموم وصف ليس إيه تعينا لكن تعينا هنا إيه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإن لمن يشاء ويرضى ثم سيذكر هنا كم أنواع الشفاعة قال وما أعظمها طيب نقف عند السؤال الخامس والثلاثون بعد المئة في سؤال هنا فيما مضى فضل أسبغ من الوضوء من إسبغ الوضوء أي إعطاء العضو حقه من المأمة هذا معنى الإسباغ أما تخليل تعليس سؤال عن تخليل الوضوء أما الإيم لا لا هو أراد أن يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر هنا لكن في فرق كبير من قول الصحابي وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قول الصحابي هنا قد يكون حكما هتخش بقى في قصة ثانية خالص هل قول الصحابي حجة ولا لا عند نعم الأصول حكمه يعني حجة بشرطين ما لم يخالف نص ما لم يخالفه ما لو خالف الصحابي ونغير لكن لو كلام النبي عليه الصلاة خلاص انتهت المسألة ما فيش كلام تاني يبقى ايه فائدة ثمرة الحديث المدرج مفهوم أن تعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرق كلام النبي عليه الصلاة وكلامه غير ممكن ما يكونش من الصحابة ممكن ما يكون ما هو من دون الصحابة فإذا كان الكلام مما هو من الصحابة أو من من دون الصحابة إذا لم يكن من كلام النبي عليه الصلاة لا بتنظر بقى في الكلام هنا مفهوم هذا الكلام؟ بينظر بقى في, ينظر في الكلام هل الكلام صحيح أم لا؟ يوافق الأدلة والألاء وضعت المسألة كذا في سؤال آخر عايز تقول حاجة خالب؟ طيب غدا إن شاء الله عز وجل الله ألقاكم جزاكم الله خير